لَّمْ يَنزِلْ الْكِتَابَ غَرِيبًا فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أ فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه ثم يعود إليه في يوم كلام قدره الفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَّتْ لَنَا الْأَرْضُ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جديد بَلْ هُمْ بِنِقْمَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قل يتوفاكم ملك الموت الذي مكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المدرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعما صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيكم لقاء يومكم هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّوا سجداً الذين إذا ذكروا بها خرّوا سجدو وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبن لا تجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفه وطماعه يدعون ربهم خوفه وطماعه ومن ما رزقناهم فَقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِنْ قُرْرَةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا تَانُوا يَعْمَلُونَ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 وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأذنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون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 وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا إِنَّ ربك هُوَ بَيْنَهُمْ يوم فيما كَانُوا فِيهِ أو لم يهذلهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أ فلا يسمعون أ و لم يرو أن نسوا الماء إلى الأرض الدروز فنخرل به زرع فنخرل به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون عنهم وانتظر إنهم انتظرون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 هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشار نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا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 وَلْتَعْمُوا الْطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِمَ وَثِرَاءٌ إِنَّمَا لَطَعْمُكُم لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا لَخَافُوا مِنْ رَبِّنَا يَوْمَ نَعْبُوسُنَّ قَمْضَ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نطرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ذم هريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبينا عينا فيها تسمى سبينا. ويطوق عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم نؤلها منفورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم عاليهم ثيابس عاليهم ثيابس دس قضر وإستبرق وحلوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيهم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزينا فاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْهُمْ آثِمًا أُنْكَسُرَا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَغْفِرْهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَادِلَةَ وَيَذَرُونَ وِرَاتَهُمْ وَيَذَرُونَ وِرَاتَهُمْ يَوْمًا نحن خلقناهم وشددنا أسرا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدينا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يَدْخُلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ يَدْخُلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ لَهُمْ عذابا أليما